الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضلاً من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله.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 فَمَن يَقْشَعِرْ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُنَّهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدِبَ أَرْثُهُمْ مَا لَا يُنْصَرُونَ لَأ